عشر. وهو حديث عبدالله بن حمر رضي, رضي الله تعالى عنهما قال رفيت يوما على بيت حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وأله وسلم يقضي هاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة أو الكعبة فالشائح ورحمه الله تعالى المعنى الإجمالي ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه جاء يوماً إلى بيت أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي عادته وهو متوجه نحو الشام ومستجدر الكبلة اختلف العلماء رحمه الله تعالى في حكم التقبال الكبلة واستجدارها في قضاء الحال فذهب إلى التحريم مطلقا يعني في المهيان والصحباء وعلى كل حال راه الحديث أبو أيوب الأنصار يعني الحديث السابق ومجالب والنبعي والثولي ونصر هذا القوم ابن حزم رحمه الله وأغفر ما سواه من الأطوال في كتابه المحلة وهو احتيار شيخ الإسلام المتلمية وابن الطيب رحمه الله تعالى وقواه يعني ابن الطيب ورد بيره من الأطوال في كتابه ذات المعاد وتهديد السنة واحتجوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذاته ومنها حبيث أبي أيوب هذا الذي معنا وذهب إلى جوابه مطلقا عروة من سبيح وربيعه ودعوذ الظاهرين محتجين لأحاديث منها حديث ابن عمر الذي معنا وذهب الأئمة مالك والشابعي وأحمل وإدهاب وهو مروي عن عبد الله ابن عمر والشعبي إلى التقصيد في ذلك فيحلمونه في الفضاء ويضيحونه في الظناء والحوي وهذا هو المذهب الحقي الذي يجتمع فيه الأدلة بالشوعية والصفيحة الواضحة فإن التحليم مطلقا يكثر العمل بجانب من الأحاديث والإباحة خفقا كذلك والتفصيل يجمع بين الأدلة أو التفصيل بإعتبار العط على إنه يجمع بين الأدلة ويحملها كلها وهذا هو الحق فإنه مهما ألكمى الجمع بين النصوص ودب القصير إليه قبل كل شيء بإضافة القاعدة تجل كما من قبل الأعمال أولى من الإهلاب وهذا فقول لا يقل عن هذا قوة وهو القول بالكراهة لا التحريح قال الصمحاني رحمه الله لا بد من التوفيق بين الأحاديث لحمل النهي على الشراع من وهذا وإن كان حلافا لأصل النهي إلا أن قريبك إرادته <تصفيق> إلا أن قريلة ترادة فعله المسلم بخلافه في التشريع وجيام الجواد إلا أن قريلة الصرف من التحليل إلى النهج ترادته المسلم فعله <تصفيق> <تصفيق> إلا أن قريمة إرادته لا قريمة إرادته إلا أن قريمته أي قريمة الصور إرادة فعله فسلم بحلافه من التشريع وضيان الجواد وحل أحاديث الزاب على هذا هو الأقرم عندي وقد ذهب إليه جماعة وبهذا يزول تعارض أحادي إذان قلت على كل يمتبي بالحراء عن خذة في إذناء أيضا اكتباء للأحاديث عن ما هي في إذان من الخلاف القوي الذي نصره هؤلاء المحققون وأخيرا ما يؤثر من الحديث جوائل اكتبال سعبة عند قضاء الحاجة إنه قد يفيد بأنه ويقيد بأنه في البنيان ويقيد بأنه في البنيان الثاني جوال استقبال زيت المقدس عند طباء الحاجة إلا فنزل من ترهمه إذن سلامه رحمه الله تعالى ولنا عليه تعقيد فنقوله وبالثاني التوفيق هذا الحديث احيي حديثا عمر رضي الله تعالى عنهما قرأ فيه ان صلى الله عليه واله وسلم على حاجته مستغني الاشياء مستدر التعب فما يرد يعالج حديث ابي ايوب من وادي ها؟ الاتفاد اي حديث الاتفاد للجعب ولهذا خلق الناس في كيفية العمل به اي بهذا الحديث وبالأول حديث الأيوب على أخوة فمنهم من رأى أنه ناسع لحديث المنعي بحديث مين؟ حديث ابن ناس لحبيث أبي أليوب وحبيث أبي هريرة وجابر التي وردت بالنهج المطلق عن انتبار واستقبال الفن المقول المطلق يعني على كل حال في البنيان وفي السحراء نعف فمنه مرأة أنه نبس لحبيث المنع واعتقل الإباحة مطلقا طبعا إن المنشة صلة فعل خلاف ما نهى عنه يدل على الإباحة لأن المسلم لا يفعل إلا المباح أو الواجب والحياة التعريب على كونه يفعل مفروض أم لا يفعل وكأنه رأى أن تقصيص حكمه للبنيان مضرح وأخذ دلالته على الجواب مجردًا عن اعتبار خصوص جونه في البنيان لاعتحاله أنه وصف ملغي باعتبار به يعني ما؟ لو نظرنا إلى مسألة التفريق بين البنيان والصحراء بفجة أو باعتبار وجود السادس فكام ياتور بين فاضي حاجته وبين الكعبة من سوادل وحباجيب في فيه؟ يعني الآن أدد يقتل حاجته مثلا في الصحراء دلوا من الكعبة جبال وأشجار وهضاف وظروبها بلوك في قدام أخرى ودلا إذن نطروا إلى هذه الفرقية وقالوا وصف البنيان وصف منغي لا اعتبار له لأنه لا بد من وجود تأثر او حاجة لحول بإنصاب الحاجة وبين الجعب وبالتالي ده وصف غير مؤثر للمهندس عليه الحفظ وإذا كان وصفا غير مؤثر فلا يعتد منه وبالتالي يستوي قضاء الحاجة في الجنيان مع قضائه في السحراء وبالتالي إما أن نقذ المنع الحديث أو نقذ الإيه؟ بالإباع حديث مطلقة وهي أكيد جديد بيان لهذه المنحية ومنهم من حبل هذا الحديث لو حديث مين؟ حديث ابن عمر على الحصوصي سيبوك بالكتاب لأنا نكذب الكلام كله أكثر من كل اللي هتكتبون لأنا أكيد إلا نكذب هيكون أكثر من اللي هتكتبون إلا في حاجة أنا مستطعيش أعوده في سيبوع لأنه حديث أكتب أكتب نحن أنا بس أية الحقيقة فاعتبرت المتائل الشائفة التي اتربت فيها الأقوال فما يعني أنا ليهم كيف نناقش الأدلة بحياة تامنة فعرف كل واحد ينسى ما يحتفظ في هذا الباب لأن مشكلة المشاهد التي تراثلنا في هذه الأيام هي مشكلة لإحتفاظ قبل الاستدام لأن الإنسان إذا احتفظ ثم استدل نبش بين السطور وأجهد نفسه لا ليجب الحق من خلال الأدلة وإنما ليجب الأدلة لتأكيد مع فقط يعني وبدأ ما يدور عن الحق يدور عن إيه؟ يدور عن أدلة لكي في الخوف أو تيك في اعتقاد لما يعني دور الأحاديث ونفل في الأقوال ويحتدم الخلاف بين الناس في الأيام الماضية في مسألة المهربات وغيرها بينما نعلم الخلية ومبيع الخلية وغير متوافق ورحمه ذلك وجد من الناس يستطيعون بقديمة في غير مهربات المرض وللأسف يعني ما أعزنا أن كثيرا من طلاب العلم رأتت عليهم بعض الشبهات حتى رأوها أدلة قويسة يعني عندما يأتي لأحد الإخوة كل مدن وظاهي اليوم طاح عليها دليل لا أستطيع أدى دليل أبقى يعني سمناه دليل والثعف عليه دكرة يعني كأنه إيه ها؟ كبه فضع وهو ايه انا قالوا انتم تقولون ان هذه الاداه لا جانب لا تقت بشري الله عز وجل فبالتالي اثبات اسمها ضمن الاداهات غير التشريعيه يقسم على احترام الدكتور هيري اللام في الذات ده من الدكتور بتنص على ان الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع وقلنا عين ثلاث دعيني الزلالة لأن لأن كل الشريعي المصدر الرئيسي في التشريع إذن لأمان أن يكون في مصادر فرعين وده ما فيه إذن احنا جعلنا للذشر حق التشريع مع ثالث الذشر وضع لكل ألا له الخرق والخمر حسنًا شارك الله عز وجل هل شارك الله عز وجل أحد في خلقك؟ إذن لا يجود أن يشارك الله عز وجلد أحد فيه أمريكا الآن وقت الزيالة التشريحة لن ترموها فهم يقولون أنتم تقولون أن في مجالس لا تحكم شبه الله عز وجل وهي مجالس تشريحية وكذا إذا ما يجود أن تقول تهم هذا فكيف ترضون على رقول نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في دين طبعاً لما قول دين يعني إيه؟ نظام أو شهر أو أمر أو ثمث الملك بل تابع بنفسه أن يتوذل وزارة من الوزارات قال اتعلمي على الخزائر الأرضي إني حفيهم حديثة وهذا الملك كافر ولو يزه ويحكم في ومعنى ذا دفل نبيه ابار يوسف عليه الصراب والسلام لتصب التغيير والتمثل من الدعوة وشرع من قبلنا شرع لنا إلا إذا فالك شاء ده دليل ولا شوفها طب الأشوف اللي بحالها لأنه هو انتدى بالأول ليكون في سنبار يوسف ولم يطلبه طيب بداية من طلب إلى شيء أعين عليه ومن طلب شيئا مكتل إليه يعني لم يطلبها بدايتها ثم هو لما طلب هو دخل ليغير لما طلب ده ده اللي أعلموه بحرق الشهر إننا فعل فالك من الله ببنيل الآية اللي أعداها وكذلك نتخلنا ليوسف يوسف فعل فالك الأمر من الله عز وجل. فإن النبي يقضي الآن هو لا يقضي من الله هي. يعمل الآن عندنا جوابات الجواب الأول نص الحديث عبد الرحمن في صمرة رضي الله تعالى عنها عبد الرحمن لا تقضي بالإمارة فإنك إن خلقتها قتلت إليها فهو لم يقضيها فداء وإنما طلب لها فأجاب واختار ما يستطيع ان يقوم به ويضع فيه نفسه الصوت الثالث يعني فكريا لانه نفى عدم وحده هنا عز وجل فلا يمكن توقع للمكلف بتاع ان و... على استبقاء هذا اقوى من وهو حجة وبالتالي يجب حجة عليهم ذا لهم فمع أنه ممكنة قال ايه؟ ايدوني جاءوا قالوا ايه؟ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَدِينٌ أَمِينٌ يعني افعل ما بدأ لك وأنا ومع هذا التمكين وفيك الشهادة بالأمانة ومعلوم ان الأمور إنما تسير بحق إن إذا تولاها الأمانات لأن من استعرق إذا ضيعت الأمانات وماذا تضيع الأمانات؟ إذا وسب الأرض إلى غير أهلي إذا نردوا فهذا له إنك اليوم لدينا مكين ثم التمكين حصل وإن كان الله عز وجب العلوشد عليه الصلاة والسلام جهت في القرآن في الصورة كم مروة؟ مروة ثلاثة مروة لما حصل اللي حصل في, في الضيارة بعدين لما حصل اللي وبعدين لما؟ المروة الثالثة المروة الأخيرة لما جيه خواته بأبور وكذا وكذا في قلنا النبي طيب عليه من التركيز خاطر وان فرمى الله وجد عليه فيه وتولى عليه الاثنين ما هذه الشناده هي ايه يعني الصلاحيه ليك اولين هذه الامانه ما الاهم في هذا كان يمكن يقول اجعلني وجيرا لك أو نائبا لك او محبدا ولكنه رضي الله تعالى عنه لتطمع الأنبياء وتوفير الله عز وجل لهم اختار أبعض الوزارات عن التشريف وهو وزارة باكتصار إنجاب التعطير باسياً إن الأمر مركل إليه يضع التدابير الكملة لحكم هذه التدابير ولما في نوع بدل عنده لما يقص عليهم الضؤية هذا التأويل الأخر هو الأكر في الأكر أبدأ هو المجرد تقوص ثان اللي يستع من التدابير والقوانين اللي يصلح لإيه لتسيير هذه دي الوزارة يعني ما فيش قوانين مفتوضة عليها وبالتالي ما فيش غالجة غالجة غالجة غالجة غالجة غالجة غالجة تكتر هذه الوزارة ومانو <تصفيق> ده دي مبتو مرحب إيش على شك الله أبداً لكن احنا بيتكلم على صامح الوشف نفسه صامح الوشف عليه الصلاة والسلام نفسه الصامحة طريق ويؤكد كده وحد أولاً كفرين أرواح ما يمكن هو وجد نفسك في هذا الباب وما كان له أن يصل في باب الأخر لا يحسنه يمكن ولا يعني هو لما اختره ضبط الاقتصاد ما اخترهاش علشان أو ضبط المالية ما اخترهاش لأنه رأى فيها البعد التام عن التشريف ولكن يقول له أن هذا ضبط محسنه هو كامشة في الضبط فما ينفرش أنه يحسن نفس الضبط أخر لا يحشد نقول لا إذن قلنا علي أنه بالتأل أكثر هذا الباب هربا من ثوانين الملك الكفرية فوقنا هو شكل الظوار بضعه هذا بخري الأخير لما حصل ما حصل مع أخيه جعلت شقاية التراح الأخيه وكأنه أو يعني اللي استشفت من القصة إن قلتها؟ فين الصواع؟ فقالوا واحد متبجع وفاشتبتاً بدا من قلتهم إيه؟ فالصواع صُرِد، هو مصُرُدش هو عالب الصواع فيه ولكنه قال إيه؟ فقالوا أين الصواع؟ فأذل المؤذل المفيد لهم أيضوا هنحيلوا إيهكم؟ لذلكم الصواع مش موجودة أستغل قالوا أخبروا عليه الناس تأخذونك ما لكم المجاهدين بأيه ونبي سعيد؟ قالوا فرقوا لي <تصفيق> ما جئنا قد عليكم ما جئنا من يبسك كنا ثالثنا <تصفيق> طيّ فَلَثْ فَنَا جَزَاءُكْ إِنْ كُنْتُمْ كَابِجَاءِ يعني ايه؟ حب حب مين اللي مين اللي جئكم؟ هو لأنه هو الممثل آه ما حدش يتلمه ونسف عليه الصلاة والسلام وجود فها هو الاخو هاو بدليل ان هو وجه السؤال لمين للي موجودين مش مين الاخوه الاخوه ثاني حاجه ان يعلم يقينا ان اخوته سيقتلون بشريعه يعقوب التي هي شريعه كما ولا السؤال نقول لك في حال ان احنا كل فريق فرد ايه رايك بقى لو فاء لو كان فهو الذي حكم فلن يحكم لانه لو حكم لغني بشريعه الملك ذات من ثانيه ولو حكم بالشريعه يعني الملك يبقى وضع ليه المحدود وحكم غير شرع الازواج فحب يقر فسال اخوته ويعلم يقين ان اخوته سيقومون بشريعة يعقوب عليه الصلاة والسلام فاروا جزاؤه من هو جزاؤه فذلك ناجد لبط فضالي خلاص يبقى وصل إلى ما يريد دون أن لا يوضالي كان ممكن يسأل ماذا؟ يهرب بذل مشاعر ويكلف نائب ويكلف بطانتو ولكن معارك من نائب أو بطانتو يجبونه هكذا فيكتموا في الشرع اللعب إذا أصبح الدليل عليهم أن لهم هل عندهم إلى التنفيذ ما كان ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ وهل في السئر هم أبرى بشريعة الإسلام كما كان يعلمها ويحفظها ليوسف عليه الصلاة والسلام؟ أم عندهم التنفيذات وعندهم التنفيذ وعندهم عندهم؟, عندهم؟ فهذا دليل عليهم وليس له مؤولاً ومثل من قبل الله عز وجل تبقى اختار وزارة أبعد ما تكون عن التشريع لما اضف نوطف واحد للكفر عهد به من يكتب بشرع الله عز وجل دون أقل يتعرض لنوطف الموطف الحساسة أو المحرجة أو المحرجة وذلك جميع قصة نصف عليه السلام يعني من أحسن القصص لنصف القرآن لأن فيها مواعب عدّها بعض العلماء تدوزة الأنف قصة يوسف فيها فواعد عدّها بعض العلماء تدوزة الأنف يعني بعض الأفضل أسوأ ألف ومئة فإذا كالقصة يوسف عليه واحد الهربل أنه هو احتفظ جواز وفاق في كل هذا المكان ينفذش خلوة عشان يخدمع إيه؟ يخدمع تليم لكن الذي ينفذش المثالي الخلافين يجب عليه أن يتجرد تماماً من الرأي الذي يميل إليه أبلي ما يقول كلمشه لمشأه فأنه ما يعرف شيئاً عن هذا وبعد ذلك يبعد أليلاً أماماً ويرافشها دليلاً دليلاً كما أدعه إليه اجتماده ونفره فبيعمد على ثقب من أنه الحق وأنه مهاجئ حتى يتبين له ثلاث ذلك اننا يناقش متعدلين وهو يميل الى احد الاراء ليعلن انه ستذ قد هو لا فكان في حته في باب الاستفتاء فاستنطئ ايه اذا هم احدكم بامر اعلن قال قبل ان يترجح, يترجح له وجه ابن يدعي انه يعلم ولا نعلم الاستفتاء لكن لو رجح فلكن في ان بضعه ما ترجح النقد لان انا اصل انت كيف في الكتاب تترض طب للمراقب اذا من اجى من المكائن اللي كتب الكثير اما ان هو تبرر كل كلمه مطلقا او يستفسر وقال من وجه وجه بين الادله اللي نابوا بين الصحراء ولا الدنيا شو ده المشهور في قولك طيب هنقدر نقربوا على ده نقربوا على يوسف صلى الله عليه وسلم سعى ذلك أيضا تأمر لما لا شك لنا نشك لك بدليل الآية وما لكن إذن؟ لا يمكنك إذنه في ذنه الملك إلا أي شأنه هذه ستبه على جوازي وهي اللي استرضى لحقه هو أحد أو إطراء ضاطل ظاهر إن أنا فنخفت لا شك إن استنتين من الله أزواجاتي والسيد يوسف نضاع الزجل فده يقوي ان احنا كل تتركه في يوسف لا يقص عليك ابتداء ولكن نقترب جذل ان احنا هم تتعليه في القهور يبقى, يبقى عليكم وليس يقوم لان دائما لا اقول عندما تناقش مخالفا لا تشه بأصول لا بأصولك عند اذا تستطيع ان تقطع في الجهة لكن لو نقشته بأصولك فربما لا يقصدق معك في هذا الأصول أصلا ولا لأ؟ في الأصل إن احنا بنعشه بأصول انت تستدلت قصة يوسف إنه هو قبل المنف ونحن بنستدلت بهذا هو إنه هو قبل المنف بعيداً عن تنكين اللحظة وإنه نبي يوحع إليه وإنه معصوم وإنه وإنه لأ، هنجمد ذلك الآن لكن احنا بنعتقده تمام بأتقار إننا بنجمده في المنفشة لكي لا تأكد المناقشة منحاً بعيداً خلالك انت دايبات كل البن أولك؟ نعم هنا في أقول إن عندنا الآن حديث أبي أيوب وما في معناه فيها النهج الإث المطمرة بلا تفليق بين وضع ووضع وحالة وحالة الإنسان بيسا حديث ابن عمر فيه إن الله تصدر الإث فعلا فلو قلنا النهج المطمرة ينقض التحريق هل إن الله تصدر يفعل التحريق أو يفعل المحرم بل تترجع لدينا الآن إن أفصل إلا يفعل المطروب ولا بداية الجزء تمام. طيب نفهم سعر النبي صلى الله عليه فأقول بعض العلماء أخذوا منهم إباهة وكأنه ناسح لحبيث النبي والبعض الآخر قال له هو مش ناسح لعموم الأمة ولكنه مخصوص بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وذا القول الثاني لأولاوة منهم حمل هذا الحبيث حبيث ابن عمر على الخصوصية وراء العمل بحديث أبي أيوب المتقدم وما في معناه فذهب إلى التأريم مطلقاً ومنهم من جمع بين الحديثين وهؤلاء اختلفوا في الطريق بالجنب باعتبار أن الجنب واجد لا يمثل ولا يمثل لأن لبعض الناس لحفظ خواعد بدون يعني معرفة لأصولها والحامل على الحق الجامعة هو الوقت المأمل ثلاث حضمها البعض ولكن ما كان نجمع وأنا لابد أن يكون الأدلة اللبانيها التعاوض متكفحة فما يسرح أن أنت تجمع بالدليل أدنى من, من آخر وإذا كان آخر مرشع بداخل قوته قرصي إيه؟ طب ليه؟ طيب الأمر الثاني ما كنت فيه تعسه في الجامعة يعني حشان نجمع, نجمع بأي جانعة أخرى المهم أنت أنت نجمع لأك لابد أن يكون الجمع يتماشى مع أصول الشرط ويقول له حظ لمعتبر من النظر الصحيح السريح ده شرط الشرط الجمع ليه؟ لأنه يكون تكفت أن يكون الجمع لما يؤيده من عمور التشميع اللي بيقولوا عليه أنه إلا طياز جلي أو طياز النقل الثالث أو النظر المعتبر أو نقل ذات لما ينتهي بيانة الله فالجمع أقول منهم من فعل بالإباحة في كليان والمنح في الصحراء ومنهم من حمل في النهي على الكرام حول التحريم لقريمة فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا يبقى الوقت فاكر. كعندما كان قول قول دي النسخ والثالي الإباحة قول دي, دي قصد إنه فلم وبذلك أحاديث التحريم تنمع مين الاعتراف تنمع على التحريم القول التاريخ في الجامح ولكن جمح ديه التفريق ليلة الصحراء والبنيان وجمح الآخر دي حمل النهل بأخاديث أبي أليوب وأبي هريرة وجاءهم لدنهم على الكراهب واعتبروا المتعل الذي تطلب هو القريرة الصارجة ليلة النهل عن التفريق إلى الكراهب وضعت والذين من فرق بين الاستقبال والاستدبار انا قلت اول كلام ايه ان حديث ابي ايوب في ثالث حديث حديث عمر في ثالث حديث مع الحديث انك تفرق الاستدبار الكعبة يبقى دون الاستدبار دون ومنهم من فرق بين الاستقبال فأذاح الاستقبال في الهنيان فقط وأنبة الصحراء فإنه يمنع كذلك وكذلك الاستقبال يمنع على كل حال لأني الواجب إذا قلنا بالتخصير أن الفسر في مخالفة مفقظ العمور على مخدار الظهورة فقط يعني لو عندنا سورة عنه نفسنا معاًا إيه؟ استقبال واستبار في إيه؟ الفترة. طيب استقبال واستبار أو المباكة إن نحن إلا الاستبار في الجنيه إلا الاستبار في الجنيه فيفقى الاستقبال في كل هام وكذلك الاستبار في تغير الجنيه تغير الجنيه ورأتناك لكن كاتنا أولا حديث جارج عبد الله ربي الله تعالى عنهما كان رسول وتفلم قد نهانا عن أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بقرورنا إذا أهرقنا المال قال ثم رأيته قبل نوته بعام يقول مستقبل القبلة اذا حكيت ان عمر ده كان الكذاب وحديد كان افتكر ايه؟ مستغبال طيب عمر ده كان في الدنيا وحديد قال ثم رايته قبل موته بعام تاني المهم الدنيا مثل الدنيا اللي يجب على قام ان هو في الدنيا لأن لولا موقع ابن عوى من الناس المثلة النجول الأكثر ما تمكن من رؤيته على, على هذا الوصف إنما جادر ويرضع عنه يذبع على المهم أن رؤيته لرسول المثلة في هذا الحام كان في مكان يمكنه والمكان الذي يتمكن فيه مرؤيته السلام وإيه الصحراء يبقى هنا كأنه فذلك يبدأ على اللي كانوا بين الاستدبار والسببال وإن كانت القعدة اللي اعتمدوا عليها في السببات صحيح صحيحة ومن صحيحة صحيحة أن هنا المذكور فقط أن النافذ عنده الاستدليم للجملة أنه فالقعدة اللي اعتمد عليها في شيء ولكن في دليل أخر يأثر عليهم الاتتتاع بالمسوس عليه من حديث ابن عمر لأنه فيه رص آخر وستعلم بها شوية فذكر الاستقبال وظاهره على كل حد إذا هذا أفضل الات أفضل الولايات كان فول يبقى تلك فول الإباق مطلقة ويقول أحاديث ابن عمر ما يقول ابن عمر يا رحمة الله التامي فول التحرير مطلقة ويكون جعل محسن أفرص فقط وعندهم طاعدة بين البيضان جردان شركان عليه رحمه الله لأنه أخذ من الحاج أن وخالفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعموم النهي للأمة هي القضل التبصير لأن الأطل من نفسه صلى الله عليه وسلم مكلف فلما يعلم شيء يخالف ما أمر به الأمة أو نهى عنه الأمة يمقى إيه؟ لأنه الأصل من وافئ أو لا يكالب؟ الأصل من وافئ فلن لكن هذا بيحفظ أب الفاعل ليس المطاربة وليس المطاربة إلا إذا حفظ فيها قرائب كان علينا نقول إن الكثير من هنا لها عتبارة لأن الأصل على المفاسم على الكثير نعم ده هو انا مستني انت قاعد اي ان شاء القول في هذه اللي انا بقول ان الثالث لو قرر ادور في الموقف بتاعي يبقى قرر ابدا مطلقا او بالتعديل مطلقا قول بالجمع قلنا جمع المبي ترتيب الدنيا والصحراء والحقيقه ان ده يعني فيه خبر وهيأتي بيانه أكثر أو القول دي الكراهة لكن دايما يشتركوا إيه؟ إن نحن نأكد بقول الأصوليين اللي قالوا إن حدث ممكن أن يفعل المدروح بيان الجوائد في قول بالتفريق من الاستدبار والاستدبار وإن هذا ضعيف لحديث أما ما خطأ بالتحريم المطفل فاستدل لعموم أدلة بالنهي السادق ذكرها وبالنطل أيضاً فرص الأدلة ما ذكرناك أبي أبي أبيض بحث أموري نهي عن استخبار والاستبدار ففي حيث إن العلّة ما في النهي يوجد مع تحديث الثلعامة وتحديث أبي أبي أبي علّة بالنهي عن استخبار والاستبدار والتبنة وهي إيه؟ تكريم التبن شكراً لك فلّاً نسد النهي إلى إيه؟ للقبلة نستقبل الغبلة وهذا موجود في السحارة والدنيا ولو كان مجرد الحائن كافيا نجاز في السحارة لوجود الجبال والأشجار بيننا وبين الكعبة وعجاب عن حبيث عمر هذا بأنه بعض والفعل لا يخدم على الحول ولا يعاهده لأننا نقول من شروط الجمع أن يكون أن يكون الزليلان متكافئين والدليل ذا مع الزليل ذا في نفس الـ نفس القول فهم يقول كيف يعارض الزع الذي يدخله لإحتمالات القول المحكم الذي لا تحتويه لإحتمالاته ممكن يقول لإسان فعل هذا بطرور يكون في كده ممكن يكون في كده ممكن يكون في كده ممكن نرى القول ايه الضرورة؟ فالقول دعك خطيئ انه مفعل يعتريك لا اكتمالات انت معجولة أوه. هو بالفعل انك صلى المكان يريد انه هو يستقبل او يستقبل الكلام ولكن في حديث مثلا جابب كانت الصحرق ووجد الرئيس مثلا مخبئة من هذا الكلام فلو جاءت في هذا الاتجاه ليتفادى التفاد والتضارب التعبك ممكن تغيير تردد الجرعه عليه يتجنب وهنا فتح المرتد الابن للمرتد ايه الاطر اكبر المرتد الابن او ممكن يكون في هذا الاتجاه هناك يا او نعوضها فبتر هو يدخل لا من فين يدخل ايه ممكن كل واحد يقول لك ايه زي ما بنتكلم احنا في وعلى ما يمكن ان حمل النفس سلم على جسدك في الاصطراحة انه لما تبر وحمل اللحظ كان يسعر عليه ان يقوم نهضا على صدوق قدمه فكان يبرل جسد للاصطراحة لأنه احتجب عشان, عشان بيهن؟ عشان بيهن لكن لو انه النفس سلم الآن لا تبرم حتى تعتقد علي بيهن؟ إذا كنت مهن؟ فبتعني كل الاحتمال بخلاف الايه؟ بخلاف القبر وبالتالي احتمال أضعف فيه لأسكدام للأس من الأرض وإن كان أحياناً يكون أقوى في الاتباع هل باب هنفضلق بيه الفعل في الاتباع وفعل في الاتباع الفعل في الاتباع حقيقي في الاتباع أضعف من الأرض الصحابة الرجوع والدعين لما النفس أصلي بصورة الكبيرية أمهم يحلوه في الأسر من الأحرام عملوا؟ ما مع إنه قول؟ لكن لما دهل وخرج وحالك فكاد العظم يضطل بعض الغامن فهم يأكل ببعضهم لبعض لماذا أكثرهم عن تنفيذ أنجل الله السلام؟ هم خلاص بما وجدوا أنجل الله السلام عمل عدوا أنه إيه؟ لا محصن هالكجاب فبأضروا إلى التجاهد إنه لأنجل كده فماذا؟ عندهم أمل أن الحكم يمكن أن يلسل أو يتبذل أو يأخذ فاخاف ان القول اقوى في الحثان انك باتباع الجهل ترى كل نفس تعلم تطمن ايه يعمل نعم فاجاب هذا فعل والفعل لا يقدم على القول ولا يعارضه ايضا فيحتمل ان يكون خاصا بمستخدم او ان يكون فعلا او ان يكون فعله معذورا أو نافيا بحالات القول فإنه تشريع عام للأمة الفعل هنا ممكن لقضي الخصوصية ممكن لكون كونسيان ممكن لكون في عدد إنه قول محكم تشريع عام للأمة ومن ذهب إلى الثور قال إن رؤية هذا الفعل اللي قالوا إن ذا قصب النفس صلى الله هذا الفعل كان أمرا اتفاقيا يعني حصل بالقضر أو بتقديل الله على الزوجات أو بما هو مشهور عندنا حصل مصادرنا دانية. يعني ابن عمر لو يبصد أنه يرى مرسى سلم هو يبضح ولكن إنه هو صاحب فرشاة إنه ستنك إذا حصلت من باب التوافق وليس القصر أنه كان أمراً اتفاقياً لم يقصده ابن عمر ولل رسول صلى على هذه الحال يتعرض برؤيته أحد فلو كان يترتب على هذا الفعل حكم عام للأمة لبيّنه لهم بإظهاره بالخور أو الجلالة على وجود الزعب فإن الأحكام العامة للأمة لا بد من بيانها فلما لم يقع ذلك وكانت هذه الرؤية من اجنعها قد يضر عنهما على طريق الاختفاق وعدم خصد الرسول فسنّمه دل ذلك على الخصوص بالسر وسلم وعدم العنون في حق الأمة لكن قد نفرض على هذا بإن رواية الواحد كافية في التبليل وكم من فعل ومن حديث لم يروه إلا واحد مع, مع عموم حكمه بالأمة فكون المشاهد في ذلك صلى الله عليه فقط هو محمد هذا يقضح فيه الاختزاب لهذا الحديث وان كلو في عمر لم يقصده فلن يقول احد منه لانه لا يصح التحمل الا لمن فقده يعني ابن واحد دلوقتي ماشي فمش... مش بشاء واسمعني وانا بقول حديث فتقول يعني مش جاي هتنفع تمام زي ما بيقولوا مثلا هل يحضر عليه ان هو لا حديث او يذكره عني مع انه محطوط في المسح فبناخذ احد ادى من العلماء إن نمزم لي حمل الحديث ونقل إن يكون فصد إلى سماعه لكن هو مجرد لا. استماعية فيه. مجرد استماعية فيه. فهو يكون ابن رمض مقصدش الرؤية فلا لا يقضأ لصحب الهين لصحب الرؤية والاعتماد عليه وكأنه تصلنا فعله في ضيفة الناس لأنه لا يتأتى إظهاره فيحتمل أنه فعله من إبلاعه وقد أعلم الله عز وجل أنه يطلع عليه من يبير ذلك كما وقع ويكون هذا الفعل منه صلى الله وسلم لبيان أن النهي لكراهة لا ذلك إن كلنا إن النبي سسلم يقع المفروح لبيان الجواب ففي خلاف قصور معروف وسيأتي التعريب عليه إن شاء الله كده إلا فارج التحريم أحسن لأنه الأدلة اللي بأخلاقك إبنه ورده بقى على حديث إبنهمها باعتبارات أولها إن الفارق بين الأميان والصحراء فارق غير مؤثر بالكتب لأنه ما من فاضل لحاجته إلا وبين وبين الكعبة إيه؟ حواجب كثيرة طيب النفس لم يفعلوا ليه؟ ألا كان النفس سلم فعلوا ليه؟, ليه؟ أمور محتملة إما أنه قصري وإما أنه معظور وإما أنه ناسي لكن الأصل عدم خصوصيك وعدم المثيان وإن احتمل وجود العظم ألو أيضا ان ابن أمر لم يقصد رؤية نفسك والناس سلم لم يقصد أن يراه أحد والأصل إيه لما ينهى الأمة عن شيء ويحب بيبنّدهم بخلافه إما أن يبنّدهم بي زي ما ايه الا ان كنت نعتبر زياره مرور انا فده يبقى كان ممكن هنا يقول ايه الا ان على الماء اذا تعذر الفعل بالإكرار إن يرى واحد يفعل هذا ويكره على ذلك إذا لا ضرورة ملجئة إلى التعامل لا ضرورة كل شيء أن تصلها إلى تيامل إيه؟ بالذكر أن يمكن أن تيامل حاجة تالية وهذا الضول أو حل أكثر النظر في حديث إنهم النظر أكثر في بيانة الشعر وعما نفقه في الجوازه القفل فستدلوا بأحاديث أحسنها حالاً حديث جابع ربي الله تعالى عنه الذي تقدم ذكره وقد رواه أكبر وابن الجاروز والقحام في شرح المعالم وابن حدام والحاكم من طريق الوهيد بن سعد وابن رجب أبو داووز والتنجي وابن من طريق جليل بن هاد الآمين إرهيم ابن تعب وجريد ابن حاج وضعته ابن عبدالباب وابن حاجب لأباء ابن صارف فضعته الأول يعني ابن عبدالباب قال رحيم وقال ابن حاجب ليس بالمشهور فتعقب هما الحافر ابن حاجب في التهديد بقوله هذه غفلة منهما وقف علم توارد عليه فأم يضعف أباء أحد قبلهما وقال في التقريب واتقه الأئلة ووهمت الحذب فجهلت وابن عبدالبر فضعتك فالحديث لهذا الإثناد حسن وقيل في الاعترار على الاسخدام ذلك ما قيل في حديث عمر وقد تقدر أو أيضا إن هذا ممكن يكون في خطوصية ممكن يكون ناس ممكن يكون ايه؟ معذوب واستذنوا أيضا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت خارق سلمة قد فعلوها استقبلوا من رعبة القبلة وره أحمد القيارسين والأشادة الضمالة وغيرهم من طريق قارئ بن عبدالصال وفيه جهانة عن عراق عنها ولم يسمع منها فالإثنار ضعيف من الفترة فالحسب أو صحة لما كان لمن فيها نصدق لأن ربصه يبير أنه إلا ما كان قبل النهل لأنه من الضغط المحادة أن يكون رسول ينهاه عن استقبال كبلة في الدول ثم يمكن عليه مطاعتها ولا لا؟ يعني ايه يقول لهم لا تستقبلوا الكبلة ولا تستقبلوا بعدين يقولي ازاي عن الكبلة لا انت من هكذا في اسنابه ضعف والكبلاع وفي نفسه ايضا نفسه ولو سلم لك صلى الله ذلك يمكن أن يكون قبل, قبل نهل الوارد في أحدهم أبي أجور وأبي هرير الزابق أجنب ثم يمكن عليهم قاعته في ذلك هذا ما لا يظنه مسلم ولا لوعقه وفي هذا الخبر انكاروا, انكاروا ذلك عليهم فلو صحة لكان منسوخاً بلا شك واستدادوا أيضاً بحبيث ابن عمر السبب ذكره واعتبعوه مع حبيث جابر المذكور آلكاً ما سيقل من نهي عن الاستقبال والاستبال معه وعارض ابن حز فجعل حبيث ابن عمر هو المنسوخ ولم يصح عنده حبيث جابر فرجع المنع مطلقاً وضع حبيث جابر وقال حبيث ابن عمر كان قبل, قبل حبيث النهي ولكن الظاهر أمر أعلى أن القول تخضر الحديث أن عمر في النظر لعليه قوة أما من فرق بين الصحراء والجنيان فتحاول الجامعة إلى الأذلة الواردة في البال فحمل حديثة بأيوم وضي الله دعال عنه وما في معناه على الصحراء فحديثة عمر على الجنيان وأكدوه لما رواه أبو داول وغيره من رواية مروان الأصفر أو عن مروان الأصفر قال وأنت ابن عمر رضي الله عنهما أناق راحلته مستقبل الفضلة ثم جلس يقوله إليها فقلت أبى عبد الرحمن أليس قد نمي عن هذا قال بلى إنما نمي عن ذلك في الصحراء أو قال في الفضاء فإذا كان بينك وبين الفضلة ما يذكرك فلا دأس هذا الأقر في إسناده الحسن ابن دكوان وهو أقرب إلى الضعف قالوا فقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إنما نهي عن هذا في الفضاء له حكم الرقم هذا ما يوش يقول نهينا عن كذا أو أمرنا بكذا له حكم الرقم لكن هذا هو صريح هنا في الوقت طيب. أجيب بأنه يحتمل أن يكون قال ذلك فهما منه لفعل الذي شاهده من النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون هذا الفهم حجة لا فيما في وقد عاربه غيره من الصحابة هذا على طرد فبوت الأرض لأنه لما قال إننا عن هذا في الفضاء فهذا يعتمد الرقم ويعتمد أيضا إيه إنه اتهمت في هذه المسألة كما اتهد ان عباسهم في مسألة ايه؟ اه؟ الأهل هل ينزل أهل كل بلد رؤية الهلال أم ان يكفي رؤية بلد واحدة؟ فتنزل عباس رضي الوضع عنه لما سمع حديثي نفسه وصلوا لرؤياتي وأثروا لرؤيتك أثر الصحابة تهمون على استخليص العالم صوموا أيها الأمة أمور إيجابي وابن حمر كأنه فيهم على الإيه؟ على البلد فقط فكان يطالب لهذا بتهمه ويقول إنما أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن نصوم للرؤية ونضطر برؤية ونحن للنرى فده الاحتمال الأقرب إنه فيهم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم على وضع يطالبه نهيه للأمة عند استقبال أو الافتزار واستدلوا أيضا بالنظر وبيانه أن الأمثلة المعدة لقضاء الحاجة تكون مأوى الشياطين فليست صالحة لكونها قبلة ولأن الحديث يقول إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة وحقيقة الغائط هو المكان المهمئن من الأرض في الفضاء وهذه حقيقته اللغوية فلا يبقل فيه البنيان أصلاً احنا عندنا حقائق ثلاثة حقائق شرعية وحقائق عرطية وحقائق لغاوية حقائق اللغاوية ان يكون اللفظ مضع لمعنى معين فيكون حقيقة في يعني مثلا لفظ الأسر حقيقة ايه؟ الحيوان المعوب لكن ممكن تستعمل مجازا لبادر الشباع ولا لأ لكن ايه؟ لفينها؟ انا اذا قلت لك رايت اكلا يذهب الى ذهنك تمام حياتنا هو ودي اول حاجه عندك قدره ثانيه اول مثلا ان بين الحقيقه والمجاز ان ما يذهب الى الذهن هو الحقيقه وما يحتاج الى انان نظر او فهم يبقى ايه يبقى كلام فلما اقول لك رايت اكلا ذهنك يوجه اتجاه الى ايه لأن الحيوان لكن لو قلت تركت في بيتنا أسد إذا أردت إيه؟ رد الشباعة عطول في البيت مش البيت من يعني معقول إن يوجد أسد في البيت أطلت فبالتالي جناب القرينة القرينة بالتقييز بالبيت يفهم الإنسان إيه؟ إنه متحطت الحيوان لأنه متحطت شئ أسد هذا الحقيقة اللغوية أن يكون لطل موضوع لمعنى المعين يسبب فيه إليه بمجرد تماعك فيكون ذا حقيقة لغوية حقائق شرعية وهي اللطل الذي جاء على رتان الشارع لمعنى المعين ذا يلطل الصد الصد أصلاف أصلاف هو المعنى لكن لما الله جل أقول أقيم الصلاة تفهمين إيه؟ رميه؟ رميه؟ ذات الوقوع والسجود والقيام والتراء والأكيد لقد إتنا إيه؟ حقيقة وشوحية هي حفاقة عفية الحفاقة العفية وهي الألفاء التي تعارف الناس على أطلاقها لمعنى المعين كن إيه؟ تعارف الناس على أطلاق حتى ولو كم الناس دولت أهل الوقت ولكنهم هذروا المعنى لغة الحقيقي و بدأوا لطلقوا الكلمة جاء على معنى كامل فكلمة الرائد تعلم لقصد ورعها اللغوي المقصود بها مكان من ايه؟ المكان المنفق لكن عندما نسمعها ماذا نتقول ليك على أوجاء أحد منكم من الغاب أو نامتهم النساء فلم تجدوا ماء فتا طيب أي واحد يجي من المكان المنفقر لدون الفقر سواء انتقر بغرق أو لا يصفر أو لن يصفر يبقى نحن إيه؟ فالصحب في رغمنا دي بقى تحولك من الحقيقة الشوائية إلى الحقيقة إيه؟ العظيم حتى بيزعني مين؟ بيزعني أهل الناس ثلاثة والمعنى الحقيقة بالضاعث وأصبح المعنى النشوف منه إيه؟ إن الضاعث هو الفضلع اللي ندى منه زي ربط الراوي الراويه معنى لغواوية في عن وضعها اللغة هو الجمع عليها إذا تقول اشتريت لغواوية يبقيت اشتريت الجمع لنها بإيه؟ شوف نسو الجمع ده إنه إيه؟ علينا أو علينا فذي إسمه دي حقيقة الأمر لكن الآن غلب استعمال الناس لغواوية على الإناء اللغة, والجمع اللغة, والجمع اللغة والجمع اللي فيه لغواوية الإناء الذي يعمل فيه المال يعني يقولنا مثلا الإجارة ممكن والعلاقة إجارة أو كله كذلك يسمع ليه قلال هجر ونحو ذلك فهي إناء كبير بيوم لأماء ويقضع على ظهر البعيد فيستقى به المال فاستعمال المال الأفضل للبغولة أصبح للإناء الذي يحمل في وليس للجمع في فلم يجب أن يكون اشتراية طرورية إذا إذن؟ أستمرت إذن؟ أستمرت قلنا أو اتجروا لكيات موياً بشيء فهنا لما تقول إن دي حقيقة لغوية فلا يفضل فيه جنيان أصلاً وإن كان فقد صار يطلق على كل مكان عبد لذلك المجال لا هو الألوكس إن ده كأصل معناه اللغة لكن إحنا لما نجي الرسل بالحقاءة الزيبرة كلمة لي أولا تقل كده تقل كيد الأصول وفواعد أو مجال الأصول وفواعد كامل فأنت أي حاجة بالتقل فهنا بنفضل الحفيفة الشرعية أولا ثم الوقفية ثم اللغوية والكل ما اتفضل على تقلل الحفيفة الشرعية لأن الشاي عندما يتكلم هي تقلل معالم عينة لأنه في الثاني العربية اللغية ولكن ممكن يكون الشرع خص المعنى اللغوي أو قص النفذ بأحد معانيه يغوية أمر المعانيه المعاني الأخرى شديدة جمهور والأصريين على إن الشرعي محولش ألطرب من معنىها بالكلية لن معنى الأخ ولكن لابد من وجود علاقة بين المعنى الغوية والمعنى, والمعنى الشرعي لابد من وجود إيه؟ على بين المعنى يهيه باع رباطة من أطوال الأصريين فهنا تقبل المعنى الشوحي أولاً ثم بعد ذلك المعنى أو النقل من الفكر الموضوع تقبل الحقيقة الشوحية ثم الحقيقة العرفية لانتشارها واشتهارها بين الناس والأصل لحظه لناس إيه؟ بلسنهم وانا بلسنهم إيه؟ بلسنهم الناس على قدر عقول لهم تتريدون الله ورسوله أو ما أسد من حاجة فالخومة حديثة لتفوق عقولهم إلا كان لبعضهم نتفوق إلا أن بنقل الجمهور ليقدم الحقيقه على الحقيقة ايه الحقيقه ولكن والله طبعا انت في ان الحقيقه الشرعيه حقيقه الارضيه مش هنعدل عن الحقيقه الشرعيه على الحقيقة ولكن ان الحقيقه اللي رويت ولكن نقول ان الغالب استغنى من ضمن النازله الانسان بالحقائق الارضيه وبالنسي الشرعيه فإن عن نقدم على الحقيقة النووية من هذين الجامعين فالحافظ هو هذا الجوائب المعيزي وهو أقوى لا الحقيقة مش أقوى ولا حاجة باعتبار أنه هو نظر إلى الحقيقة والمجال لا نحن ننظر إلى الحقيقة والمجال ولكن نحن ننظر إلى إيه؟ الحقائر وتنسيبها حقائق شرعية مقدمة حقائق عدوية تجي بعدها حقائق النووية تجي سين؟ تجي سين المؤخرة لا. طبعا كنا قلت وفيه نظر بأن الحقيقة الشرعية والحرطية على الإغرامية والصحابة وهم أهل لسان أكثرهم حملاً على الإخلاق في الصحراء والجنيات وطبعا كما لما نيجي نتكلم النهاردة على من الآلة الحقيقة والمجاد الكلام ده لابد نحن ندع لإسلام الصحابة لأن الحقيقة إحنا خذنا نضع من الصحابة فالصحابة كانوا أصل فيها إنما اللي كده أعطيهم كلهم كان من أنظروا ابن وستقوية وربيل وربيل كل دولة خذوها في التمثل والتعاية إنما الصحابة هم أهل يعني لما يدي مثلا جابر بن عبد الله وضعوا على أهلهم يجي يمسى على الكفر واحد يقول له يجي على الجوة واحد يقول له أتبسى عليك تقول هو كن صمع على الكفر أو كن صمع يبدأ ماذا؟ يبقى لما يجي واحد النهار دا يقول ان من ادلت جواز المسحة على الجوابات القياد على الصف يقولي لا مش قيادة دا هو الوقت في الاصواق اللي قوله ولكن دا من جن ولا قولت من ايه؟ من صف لان جابل رجل صاحب تان عارف ما يقول فالقول صف وصوح من صف هو في الاصل يبط ولا يقول في معنى التوف ايوان من قبله ما ادرسك ولكن الثالث ان ده مصنع من حاجة والثاني مصنع من ايه؟ من حاجة تلك تشكوا المشروع عند البحراء الوقت قلت بالخياس على الخوف ده بلسان الصحابة وبالتالي ده اقوى من لسان العرب ايضا كمان لان هم يعني العقول اللغة عندهم سليل حاجة جمعية بالإزبادة مش متكلف اننا احنا وضعينها اول طبعا مشوهم للمعلمات اللغة هدوها في بالتعليم والقياس وغيره وغيره وغيره انه هو ما كان من في القبيعة عن جبه وهو قد ينزل جهة في القرآن الثالث وقالوا ايضاً ان استقبال القبرة انما يتحقق في القضاء وانا الجدار والابنية فانها اذا استقبلت قبلت اليها استقبال عرفاً كما تلتك لكن يعارضه فولة محمر مستبدر الجعبة يعني وابن عمر هنا حضر يقول ايه ان لما نفسنا نقول لا تستقبلوا الكبلة. لما يدوا وقت تقعد مستجنة الكبلة ووين وبين هتقر يبقى احنا نقول ايه تلقص مستقبل الجدار هذا الكلام صحيح هو تقول كده ان الاستقبل هنا ومستقرها لدفل الجدار عشان يفرق بين البنيان والسحرات فلما نقول مستقبل هتقول ايه لا مش تستقبلوا الكبلة لا هنقول ايه واستبر الجدار لابن حمر أفرس وفالتها نرجع فاني نقول ان كلام الصحابة أتقل وأولى باعتبار من الكلام جنه لابن حمر قال ايه مستدبر الكعدة وابن النسان مستدبر اتبار الجدار ولا لا يقدر كلام ابن حمر هو لا ينقش الكلام بأماء جماعة يعني مش احنا عاديين نسلم عشان يتحافظ ابن حاجة ويقوم بينا لتحافظ ابن حاجة وفاقبلنا العلم ان احنا نسلم نفس احنا عندنا قدين فهنا ابن حمر فقر ابن وكلامه معتبر وكلامه حاضر مين اللي كلامه هو نفس عن مستبد ارتح ما هو موجود من جد قالوا لكي تغرز في الأرض ويضع عليها ثوب يستر عن اعين الناس يعني اذا كان في ساتر برضه حتى وان كان فين حتى وان كان في الصحراء يبقى لو هنقول هنا ان الساتر وصف معتبر لبناء حكم عليه او للتفريق بين وضع ووضع يبقى هنا ما فيش حد يقضي حكته أبدا بدون إيه؟ بدون ساتر ومن هنا بنقول إنه بالفعل هو ليس وصفا معتبرا أو مؤثرا في بناء الحكم عليها واستدل أيضا بمارة والدارة خطني والبيهقي كل دول اللي قالوا بالإيه؟ بالجواز عن عيسى بن أبي عيسى قال قلت للشعبي عجبت لقول أبي هريرة ونافع عن ابن عمر قال وما قال قلت قال أبو هريرة لا تستقبلوا القبلة ولا تستدروه وقال نافع عن ابن عمر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ذهب مذهبا مواجه القبلة فقال أما قول أبي هريرة رضي رطر عنه ففي الصحراء إن لله تعالى خلقا من عباده يصلون في الصحراء فلا تستقبلوهم ولا تستدروهم وأما بيوتكم هذه التي تتخذونها للنتا فإنه لا قبلة له هذا طبعا عيسى بن أبي عيسى مطروك والمكن منكر فإنه علله بوجود المصلين في الصحراء لا تكريما للقبلة وقد رده ابن العربي من خمسة أوجه يعني رد هذا الاستدلال من خمسة أوجه الأول أنه موقوف على الشعبي الثاني أنه اخبار عن غيب فلا يثبت إلا عن الشارع من أضراء الندي علة المنع الثالث أنه لو كان لحرمة المصلين ما جاز التشريق والتغريب لأن العورة لا تقفى معه أيضاً عن المصلين ولا لا هي كده كده هتكشف سواء شر أو غرب استقبل أو استدبر هي مكشوفة مكشوفة يبقى, المعن... يبقى المنع من الإيه؟ من قضاء الحاجة في الصحراء بالكلي طالماً لاحترام المصلين الرابع أن النهية علل بحرمة القبلة لقوله لا تستقبل القبلة فذكرها بلفظها وأضاف الاحترام إليها الخامس أن الإسناد فيه رجل مطروك وهو عيسى بن أبي عيس والقلاص أن الأحاديث القولية في هذا الباب مطلقة تشمل الاستقبال والاستدبار في الصحراء والبنيان وكون الرسول صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في البنيان هل ورد أنه خالف النهر لأنه كان في البنيان أم أنه أو أم أن كونه في البنيان وقع اتفاقا وإلا فهو وصف غير مؤثر في الحكم يعني إيه هنقول الوقت عندنا سؤال النفس صلمناها عن الاستقبال والاستدبار فلما خاله خالف لأنه كان في البنيان ممكن احتماق وممكن يكون إيه إنه هو لما فعل في البنيان وقع ذلك اتفاقا يعني ووجد البيت أو اللبنتين الموضوعاتين في اتجاه القبلة فجلس عليهما لأنه ما يستطعش إنه هو ينحرف أكثر مما انحرف وابن عمر رضي الله عنهما ما كان له ليدقق النظر ليرى إنه نفسه منحرف بعض الشيء أو ليس منحرفا عن القبلة وإنما قال مستدبر الكعبة باعتبار الـ الوضع الـ الـ الأقرب إلى الرؤية دون تفقيق ونظر وإلا فهو وصف غير مؤثر في الحكم كما قل الذي يظهر والله تعالى أعلم الثاني إذ لو كان البنيان وصفا مؤثرا لما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة تقدم ذكرها كان ممكن يقول إيه إذا قضيتم حاجتكم في الصحراء فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا إنما لما يقول لا تستقبلوا ولا تستدبروا هكذا على الإطلاق يبقى لا يجوز التقييد إلا بنص واضح ثم إن حديث جابر رضي الله تعالى عنه ليس فيه أنه كان في البنيان بل الظاهر أنه كان في الصحراء وليس فيه أيضا أن النبي صلى عمد إلى ساتر فاعتماد أن البنيان مؤثر في الحكم يعني فيه, إيه؟ فيه نظر ويلحق به الساتر هي علة مضمونة مستنبطة فلا يصلح التعلق بها احنا دايما بنقول ان احنا اذا كنا هنبني حكم على عله ونقول ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فالاصل ان تكون العله إيه؟ اما منصوص عليها او مجمع عليها اما منصوص عليها او مجمع عليه اما العلال المستنبطة فممكن انت توافقني عليها وممكن انا ايه أخلفك فيه؟ ولا لا زي ما قلت هنا ان احنا الوقت هم قالوا بنفرق بين البنيان والصحراء ليه بنفرق بينهم قال لك عشان بينه وبين القبله حواجز طب ما كل الناس بينها وبين القبله حواجز فقلنا هنا أنه ده وصف غير مؤثر لأن نفسه لما أضاف النهي أضافه للكعبة نفسها نعم فاعتبار فنقول هنا أنه ده علا مظنونة مستنبطة فلا يصلح التعلق بها واعتبار أن الفعل يكون ناسخا فيه نظر أيضا فإما أن يقال بالمنع مطلقا وقد يؤيده النهي عن التفلي تجاه القبلة قال الشيخ الالباني عليه رحمة الله في التمام تمام المنه وان مما يؤيد العموم الاحاديث التي وردت وان مما يؤيد العموم الاحاديث التي وردت في النهي عن البصق تجاه القبلة في المسجد وخارجه ومن ذلك قوله صلى من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامه وتفلته بين عينيه وهو مخرج في الصحيحة 22 و23 وقد جزم النووي رحمه الله بالمنع في كل حالة داخل الصلاة وخارجها وفي المسجد وغيره وبه قال الصنعان فإذا كان البسق تجاه القبلة في البنيان منهيا عنه محرما أفلا يكون البول والغائط تجاهها محرما من باب أولاء فاعتبروا يا أولي الأبصار انتهى كلام الشيخ في تمام إلم وإما أن يقال إن فعله سسلم صرف النهي إلى الكراهة على قول من قال إن سلم يفعل المكروه لبيان الجواز فهذا أقرب إلى الجمع الصحيح بين الأدلة من الجمع بالتفريق بين الصحراء والبنيان وهو ما نص عليه الصنعاني في العمدة فقال بل يحتمل أنه فعله للإبلاغ وقد أعلمه الله أنه يطلع عليه من يبلغ ذلك كما وقع ويكون هذا الفعل منه صلى الله عليه وسلم لبيان أن النهي للكراهة لا للتحريم سواء في ذلك العمران والصحارة يعني احنا زلغينا وصف البنيان والصحارة وقلنا ده وصف مش مؤثر يبقى هنقول قدامنا حتى تين اتنين إما نحن نقول بالتحريم وإما نحن نقول بالإيه بالكرهة لكن القول بالكرهة معتمد على إيه على إن النبي صلى الله عليه وسلم هل يفعل المكروه لبيان الجواز؟ جمهور أو أكثر الأصليين على أن يفعله لبيان الجواز والراجع عندي والله أعلم أن النبسلم لا يفعل المكروه لبيان الجواز لأمور أولها قوله تعالى وما أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى ما أَنْهَاكُمْ عَنْهُ فالأصل أن النبي أي نبي؟ لا يخالف قومه إذا نهاهم وإنما يكون قدوة لهم لأنه لا شك زي ما قلت إن الفعل أقوى في إيه ها لا نسيت. أقوى في الاتباع فأول ما الناس هتشوفوا بعمل حاجة هيتبعوه ولا لا ده ممكن هنا يتوقفوا في اتباع القوم ولكن اتباع الفعل بيكون إيه أقوى عشان كده قلت الفعل أقوى في الاتباع فهنا كيف ينهاهم عن شيء ثم يفعل خلافه ويغضب عليهم إنهم خلفوه ممكن بل لا سبيل للإصلاح أبدا حتى يكون القدوة ممتثلا ما يقوله أمرا ونهيا كده هو قال إيه؟ وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطاع يبقى وسيلة الإصلاح إيه؟ التزام الأمر والنهر التزام الأمر والنهر فعلا وإيه وتركا فعلا وتركا قال القاضي أبو يعني الحنبلي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل المكروه ليبين الجواز لأنه يحصل, منه التأ... لأنه يحصل فيه التأسي لأن الفعل يدل على الجواز فإذا فعله استدل به على جوازه وانتفت الكراهية ولا يغفى أن الفعل لا يعم الأشخاص والأزمان والأحوال والأقسام والأمكنة بذاته وعليه فلا يمكن القول بأن فعلا نبس سلم لما نهى عنه يدل على الكراهة للأدلة السابقة ولأنه إذا لم يعم ما مضى لا يعم الأشخاص ولا الأزمان ولا الأحوال لم يكن حمله على الجواز أو من حمله على حالة أخرى وقد ذكر ابن القيم رحمه الله أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا واقعة عين لا عموم لها يعني بقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا في حالة معينة ربما اضطر إليها وبالتالي لا نستطيع تعميم الحكم ولا نرى أن هذا ناسخ لأحاديث النهي أو مخصص لها وسبقه إلى القول بذلك ابن حزم وابن تيمية رحمه الله تعالى وقال الشافعي رحمه الله وقائع الأعيان إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال فسقط بها الاستدلال لو القول المختصر ان إذا تعدد الاحتمال سقط الاستدلال طالما ما فيش مرجح يبقى نقول زي ما بتقول ممكن يكون فعلها لإيه؟ ها ممكن واحد يقول لك كده لعل النبس صلى فعل ما فعل لبيان الجواز واحد ولا ولعله فعله مضطرا إلى ذلك واحد ثالث يقول ولعله فعل ذلك ناسيا وهنعد يقول لعل لعل لعل وطالما ما فيش مرجح لواحد منها يبقى ايه يسقط لاستدل به وبالتالي لا يقوى الفعل على مواجهة الايه على مواجهة القول فالظاهر والله تعالى اعلم ان المنع اقوى الوجوه ثم يليه القول بالكرهة باعتبار ان جمهور الاصوليين على ان نفس الله ممكن يفعل المكروه لبيان الجواز هذا ما عندي والله تعالى اعلم في هذه المسألة فارجو انها تكون استوعبت ولعلها تستوعب اكثر عندما يصور لكم الورق وتقرؤونه مره ثانيه اسال الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا انه ولي ذلك ومولاه الحقيقه الاسئله كثير مش عارف فهمت بس كده انتوا شوفوا يقول ما معنى الأحكام تتعلق بالغالب وما ينبني على ذلك فلو قيل لمهندس مثلا ابن صلى الأفراح وهو يعلم مسبقا استخدامها في الحرام فهل يفعل أم لا يفعل أولا الأحكام تتعلق بالغالب هي القاعدة الحكم للغالب الأعم وليس للنادر الأقل وذلك لأن الأصل دخول سائر المكلفين في الأحكام ومن يستثنى إنما يستثنى بدليل ولا لا الأصل في الأحكام العموم ولا الخصوص الأصل في الأحكام العموم والاستثناءات إنما تكون إيه؟ أكثر ولا أقل ها دايما المستثنى أقل من المستثنى منه مشانا نحن نقول له مستثنى منه يعني إيه من هنا للطبعيث فهو لازم يكون المستثنى أقل من المستثنى منه وإلا لو عكسناها طيب هنستثنى من إيه فهنا بنقول ان القاعدة الحكم للإيه الحكم للغالب الأعم وبالتالي هذه القاعدة تحكمنا عند اختلاف الأحوال الشيء الفلان يغلب على استعماله الحلال ولا الحرام تلفزيون مثلا تلفزيون آمن لا نستطيع أن نقول إنها حرام أو حلال ولكن نقول غالب استعمال التلفاز الوقتي في الحلال أو في الحرام في الصلاح أو الإفساد بس انا لا أريد جواب فهنا نقول الواقع هو اللي يحدد الحكم ولذلك يقولون الحكم على شيء فرع عن تصوف الأول انا أتصور حال هذا الشيء لما يجي واحد يسمع فتوى في الغناء يقولوا عليه الغناء كلا حسن وحسن وقبيح. قبيح. هو انا اللي هقرر ازا كان حسن ولا قبيح. انت كراجل شيخ عالم قرر انت وشوف بقى القعدة هنا تطبق. غالب الكلام اللي موجود ايه? حسن ولا قبيح؟ ما انا ما اقول مش عايز جواب. انا بقول القعد. انا عيز اطبق القعد انت هترى ان غالب الكلام قبيح. يبقى اذا عارفت الحق. غالب الكلام حسن يبقى انت ايضا عارفت الايه? الحق. فالقعدة دي بتطبق عندها اختلاف الاحوال. واستعمال الشيء الواحد في عدة مجالات فإذا غلب استعماله في الحرام طبقنا القعدة وقلنا الحكم للغالب وإذا قل استعماله في الحرام برضو هنقول الحكم حتى في الأموال المختلطة نقول إيه؟ غالب المال حلال أم حرام إذا كان غالب وحلال يبقى حلال إذا كان غالب وحرام يبقى وهكبر. إذا كان الحرام يساوي الحلال بنغلب جانب الإيه؟ الحرمة لأن ضرق المفسدة مقدم على جلب المصلحة وإن الحلال أو الأوامر المرء مأمور أن يأتي مستطاعة منها أما النواهي تجتنب بالكلية. طيب الحرام من باب النواهي أو من باب الأوامر ها؟ من باب النواهي وبالتالي يجتنب بالكلية بل يجتنب لأجله إيه الشبهة يجتنب لاجله أيضاً الشبهة فمن اتقى الشبهات فالشبهات ليست محرمة في ذاته ولكن هي بمثابة الحمى للحرام لأن الله هيتجرأ على الشبهة اليوم هي هيتجرأ على الحرام بعد كده فعشان كده ألفاً من اتقى الشبهات فقد استبرأها أيوة فجعلها في جانب المطروك ولا المفعول المطروك لأنها بمثابة زي ما قلت الحمى للحرام فهنا بنقول إذا استوى جانب الحرم مع جانب الحل بنغلب الحرب لأن ده الأبرأ للذمة والأثقل للرب تبارك وتعالى هل يجوز للإنسان العمل بالرأي الذي يخالف ما يعتقد إذا كان هذا الرأي المخالف خلافه تنوع وليس تضاد أخشى ألا تكون فاهما لأنه خلاف التنوع إيه؟ نعرفنا بكده هنا في, دل... يعني في عيدي الدروس قلنا ايه متحد حكمه واختلفت صورته متحد حكمه يعني هو اما واجب واما مستحب مثلا لكن صورته متعددة زي مثلا دعاء الاستفتاح في اكثر من صيغة لدعاء الاستفتاح ولا لا لكن دعاء الاستفتاح اما انه مستحب على قول الجمهور واما انه واجب على قول بعض العلماء يعني الحكم واحد فانت مخير بين ان انت تأتي بهذا الدعاء او ذا لكن في بعض الاحيان بيلزمك ان انت تختار واحد يعني لو وجدت الامام مثلا يتركه فرصة قصيرة بين التكبير تكبيرة الاحرام والقراءة ما تروحش تقول بعنها قول وجهت وجيه الله دي فترة السموة ترآد الحليفة مسلمة ومعنى المشكلين لحياة النصوات ونسكهم حياة مماتل الله رب العالمين لشارك له الله انت الملك لا اله الا انت وتقول الدعاء الطولدة وهو خلص الفتحة وانت لسه بتقول فين في الدعاء ينفع لكن هنا بتقول اه هو ترك فتره قصيره يبقى نقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك تعالى جدك الاله طيب خلاص يبقى انا هنا يعني من فوائد الإمام الراتي ان انت تعرف طبيعته بيطول ولا بيقصر بيوصل القراءه ببعضها ولا بيوصلهاش بييقف على رؤوس الايات ولا بيقفش عشان تعرف هتعمل ايه وراه او هتتبعه كيف فهنا بنقول ده اسمه خلاف تنوع ان الحكم واحد هو مستحب خلاص خلصت المساله انما في عده صور إذا أتيت بأي صورة منها إيه؟ أجزاء أذكاء أما اللي بيقصده أخونا هذا على ما, على ما يبدو له يعني في إنه هو يقصد الخلاف السائر أظنه كذلك إنه يترك ما يعتقده لأن الخلاف في المسألة خلاف سائر يعني مثلا الخلاف في مسألة مس المرأة ينقض الوضوء ألا لا ينقض الوضوء ده خلاف تنوع ألا خلاف سائر ها؟ مش تنوع لا الحكم مختلف ده احنا بنقول خلاف الحكم اهو واحد بيقول ينقض والتاني بيقول لا ينقض يبقى الحكم طالما الحكم اختلف ما يبقاش اسمه خلاف تنوع انما خلاف التنوع صورته متعدده وحكم واحد مستحب خبطه المساله عندما هنا بنقول ده واحد بيقول ينقض والتاني بيقول لا ينقض يبقى الحكم اختلف ما يبقاش اسمه خلاف تنوع يبقى اسمه خلاف تضاد لكن خلاف التضاد ده بنقول تضاد ليه لان الحكمين متضادين واحد بيقول لا ينقض بيأسموه لجزئه أو قسمية خلاف تضاد سائف وخلاف تضاد غير سائف غير السائف الذي يصادم نصا من الكتاب والسنة أو الإجمع ده غير سائف وبالتالي احنا قلنا القعدة اللي بيقولوا عليها ويعذر بعضنا بعض فيما اختلفنا فيه قعدة باطلة لأن ليس كل خلاف يعذر صاحبه لا في خلاف لا عذر فيه بالمرة إذا كان يصادم النصوص الشبعية أو الإجمع أما الخلاف السائف اللي هو مبنى على الاختلاف في الأدلة وفهم الأدلة ووصولها وعدم وصولها وصحتها وعدم صحتها الكلام ده أنا بيينته قبل كده بيان واضح فهنا بنقول الخلاف السائف لما بنقول عليه خلاف سائف معنى الكلام ده إيه؟ مش معناه إن أنا أعمل الدين ألعوبة في إيدي وقت ما ارتاح للرأي ده أعمل به ووقت ما لا أرتاح إليه أعدل عنه أه الوقتي انا بدين الله عز وجل مثلا بان مس المراه ينقض الوضوء انا بقول هذا مثال انا رايي غير ذلك ولكن أقول ولكن جيت المسجد لقيت الجماعه خلاص ده ما عادش لو رحت اتوضى الجماعه هتتني خلاص خد بالراي اللي بقول ان ايه مس المراه لا ينقض الوضوء لا مش كده وان ما عليه خلاف سائر أي لا أنكر عليك ولا تنكر علي على سبيل التعنيف والشدة والاتهام في الدين والاتهام النواية ونحو ذلك وإنما سبيله لك معتقت ولي معتقت وسبيله المناصحة وبسط المسألة بأدلتها للوصول إلى الراجح من القولين إنما انت، كمتعبد برأي لا يجوز لك العدول عنه إلا إذا تبين لك خطأ أو ان رأي غيرك أرجح من رأيك بحاجة من الاتنين إما بالنظر في الأدلة إذا كنت أهلاً لذلك وإما برجوع شيخك الذي تقلده عما كان يعتقده انت بتتبع شيخ من الشيوخ في المسألة وهو تحول من القول بان مس المرأة ينقض الوضوء الى القول بانه لا ينقض الوضوء وانت كده كده بتتبعه او بتقلده ممكن لك انت تتقلب معاه لان رأيه رأيه يعني زي بنقول للمقلد رأيه رأيه شيخه اذا اتقلب عن رأيه يتقلب معاه لانه لا حظ له ولا بصيرة ولا ولا ما يقدرش يعمل حاجة غير كده انما لو انت بدأت تنظر في الادلة وتقول اه والله الدليل ده يرجع كذا وكذا وكذا اه يبقى ما كنت اعتقده ليس راجحا بل هو مرجوح يبقى يعدل عنه لأنه تبين لي ذلك إنما زي ما قلت تفعل هذا وقت ما تحتاجه وتعرض عنه وقت ما تستغني عنه لا ليس هذا هو فقه الخلاف السائق خلاف السائق بين الناس بعضهم البعض وليس بين الإنسان ونفسه فإذا اعتقدت رأيا فعض عليه من بنواجدك حتى ترى أنه مرجوح والرأي الآخر أرجح أو أنه خطأ والرأي الآخر إيه؟ صواب وإذا يكون عذرك عند رب تبارك وتعالى إن أنا بعمل به ما يظهر لي من الأدل إنما لمجرد أن أنا أحتاج هذا الرأي أعمل به أستغنى عنه أعرض عنه لا ما ينتهش هذا فيما يتعلق بمسألة الخلاف السائغ وغيره ما معنى الإجماع ومن الذين يعتدوا بإجماعاتهم ومن الذين لا يعتد بإجماعتهم لذا دموال تاني إن شاء الله يعني تبرسونهم إن شاء الله في دروس الأصول إن شاء الله حديث ابن عباس عندنا سعي ثابت في الأذنين فكيف تكون الأذن من الواجبات وليس من الفروض قلت يا في المذكرة حديث عثمان في الوضوء ليس فيه إنه أخذ ماء جديد ولنا ما روى عبد الله بن زيد قال ومسح برأسي بماء غير فضل يده فلماذا أخذ بهذا وليس فلماذا أخذ بهذا وليس بحديث عثمان اللهم استعان أنا أظن الكلام واضح جدا في السابق قلت إن زيادة ومسح برأسه بماء غير فضل يده ما علقته بالأذنين من الزأس الكلام كان على مسألة تجديد الماء للأذنين وليس للرأس فهنا الحديث حديث عبد الله بن زيد في إنه جدد الماء لرأسه وليس لأذنيه وبالتالي ان فصل مسح, الرأس مسح الأذنين عن الرأس ليس من السنة وتجديد ماء للأذنين لي ليس أيضا من السنة وإذا قلنا بأن الأذنين من الرأس إن صح الحديث وتكلمنا أيضا في إسناده فهذا له عدة احتمالات إنه يمسح معها وإذا قلنا بأن الرأس ومسحوا برؤوسكم هل البأ هنا للطبعيد ولا لا فإذا قلنا للطبعيد هل يجزئ مسح الرأس ou التزئن الرأس دون مسح الأذن federal كلام قلنا ولا قلنا شيء فالأخ يراجع من ذكرتان او يراجع من يقول النبي هو الذي أوحى إليه او أوحى إليه الله سبحانه وتعالى ولم يأمره بالتبليغ فأرجو توضيح كيف أوحى الله إليه ولم يأمره بالتبليغ وما هي وظيفة النبي هو من قال إن النبي هو الذي أوحى إليه ولم يؤمر بالتبلي هو أظهر الأقوال الله تعالى على أعلم إن هو لم يوحى إليه رسالة جديدة وإنما هو تابع لمن كان قبله من الرسل أو الأنبياء إنما هو مكلف في غير كيف وأتباع النبي أنفسهم مكلفون بالبلاغ فالنبي ليس مكلف بالبلاغ كيف؟ ولكن هو الفارق بينه وبين الرسول إن الرسول تنزل إليه شريعة جديدة أو كتاب جديد يختلف عن كان قبله فيؤمره بتبليغ لأنه ديانة جديدة أما النبي فالظاهر أنه مكلف به تبليغ ما سبقه من الشريعة حقيقة كل تفريق بين النبي والرسول عليه تعقبات أيضا لكن طبعا النبوه الحقيقة الأسئلة كتير فأظن الوقت كده يعني مضى فلعلنا يعني نجيب عليها فيما بعد ان شاء الله اسال الله تعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا وان يعلمنا انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانه وتعالى